أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموضوع Şahidin ve meşhurd. Kutil ve المؤمنين شعود وما نقمون الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على İnnellezîne fetenul müminîne vel müminâti sümme lem yeteû felehum azâbu cehennemna ve lehum azâbun harîm سماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب قُوِّدْنَا رِزَاقًا وَقُوِّدْ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُرْدٌ وَهُمْ عَلَى يَعْلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهْدٌ السماوات والأرض والله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 تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الأتاك حديث الجنود في الرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب اللهم بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ